إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارا من علم إن كنتم صادقين وَمَن أَضَلُّ مِن مَن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَعَ الدُّعَانِ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِلِينَ وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لما هذا سحر مبين ام يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفاه به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كل بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يرحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به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 سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسان عربي يل. 129. لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 120. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خلدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلاثون شهرا حتى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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِذَانِ مِنِّي أَن أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ وَيْلَكَ أَمِن إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ فيقول ماذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول فيه أم من قد خلت من قبلهم من الجن من الجن والأنس إنهم كانوا خاسرين ولكل الدرجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اخاواد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت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 ما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئد فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا, أبصارهم ولا أفئدتهم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 من الله قربانا آله بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا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 الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم, ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض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 تصبر كما صبر أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُّونَ لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا سَاعَةً لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ بَلَغْ فَهَلْ يُبْلَكُ إلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ